آثارك مضت وشبقت يا آثار انتظرنا تراب خل الحرب يا آثار يا آثار تظهر تصيح بصوت يا آثار قطع من حرذبي حلغايا واه يا ظري من حرذبي حلغايا ندور وين خطواتك وثارا يا ايك وصح شنه اللذي هزك وثارا يا ايك بطيات بغيبتك واسفه وثارا يا ايك بغدر هند وسميه ايه ايه ايه فغد رجع دمضا ياو هندي ايه ايه ايه ايه